واذكروا إذ أنتم قليل مش تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تكنوا الله والرسول وتكونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عندو اجر عظيم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 وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساقير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عنده فَكَفَأَمْطِرْ عَلَيْنَا إِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ وَاكْفِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ